يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فلالوالدين والأقربين واليتامى والأقربين واليتامى والمساكين وأبناء السبيل وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ